وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل خاشعين مِنَ الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامه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 ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإنا ثم ويجعل من يشاء ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.